Salatü Rızık Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sallim ala sani dinam ve ala alehi ve sahbi ve sallim Allahümme sakirli amr al ve min fi ve min كثرته. اللهم ربه ومن الدل للخلق بسببه ومن التفكر والتدبير في تحصيله والشح والبخل بعد حصوله وجعله سبباً لإقامته الربودية ومشاهدة أحكامه لا هم تولى أمري لذاتك ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك واهدني إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصي الأمور سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقي النجوم وإنه لقسم لو تعلموا عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون İllâhi ee ve abdûh Allah'u um, Allah um, um akbar Allah'u akbar Salatul rizqi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin abdika Rasulika al-Nabiyyi ummi وعلى وصحبه وسلم اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن An tuccalli alla seyidina muhammedin, alla anhi ve sahmihi ve selim. Ve an tucci ni rızka halal ve ziyi ben, gair metrubin ve galiban gair maglubin. Ngaliban gair اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فسهله وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فباركني فيه Allahumme ij'al yadana yan bi'l-ata wa la taj'al yadash-shufla bi'l-isti'taah ya fattaah ya razzaq ya alim Allahumma inni es'eluke min fadlikal azim min alim أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأن تجعلني وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل غيب مخرجا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا وأن توفيني على ديني وتهون علي ما خاف عجره من أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم المكيل ولا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة الرزق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صني على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبادر لك ما تقول به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك وجعلنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير ثعب ولا نصب ولا منة ولا بوية وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحول بيننا وبينه مقبل عنا أيديهم وصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين إن نعمتك إلا على ما تعين يا ما أرحم الراحمين.